أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله لا تتخذوا الهين اثنين إنما هو إله واحد فإيايا فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين وعصبا أَفَا غَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ وَمَا بِكُم مِن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ ثُمَّ إِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ ثُمَّ إِذَا كَشَفَ الضُّرَّ عَنكُمُ إِذَا تَريَقُونَ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 تالله لا عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بلنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه علىه للم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون لَلَذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِلَا مَثَلُ السَّوْءِ وَلِلَّهِ الْمَثَلُ لَعْلَىٰ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَلَوْ يُوَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَيْهَا مِنْ دَابَّة ولكن يوخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون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 نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والعناب And from pure sand and fra linguistic forces you take from it fuam and pure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 وَلِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنكُم مَّن يُرَدُّ إِلَى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 وعدي رزقهم على ما ملك تيمانهم فهم فيه سواء أفبنعمة الله يجحدون والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من بنين وحفدة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 فلا تضربوا لله لمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون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 وضرب الله مثل الرجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يات بخير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 أَلَمْ يَرَوا لَطَيْرٍ مُسَخَّرَةٍ فِي جَوِّ السَّمَاءِ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا اللَّهُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم بُيُوتَ لَكُمْ سَكَنًا مِنْ جُلُودِ الْأَنْعَامِ بُيُوتًا تَسْتَخِفُّونَهَا يَوْمَ ظَعْنِكُمْ وَيَوْمَ إِقَامَتِكُمْ وَمِنَ الصِّوَافِهَا وَأَوْبَارِهَا وَأَشْعَارِهَا أَثَاثًا وَمَتَاعًا إِلَى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 ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين إن الله يامر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشان والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا ليمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم ما تفعلون ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوتهن كان تتخذون ايمنكم دخلا بينكم أن ان تكون امه هي اردا من امه انما يبلوكم الله به وليبينن لكم يوم القيامه ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم متوحده ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولن تسالن عما كنتم تعملون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 ما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون ما عندكم ينفد وما عند الله باق وليجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر نوث وهو مؤمن فلا نحيي حياة طيبة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 إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون وإذا بدلنا تم كان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل لا يعلمون قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وبشرى للمسلمين ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون اليه اعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب نليم إنما يفتل الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إِيمَانِهِ إلا من أُكْرِهَ وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانهم استحبوا الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرتهم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تاتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفي كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون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 أبجهالة ثم تابوا ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا